دقات الاتصال. التزم ا ل ا ع ت د ا ل والوسط بما يغلب على الظن سماع منبه الهاتف. ولا تحد دقات الاتصال هنا بثلاث للحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذن أحدكم ثلاثة فلم يؤذل له ف ل ي ن ص ر ف للحديث الآخر المبين لحكمة الاستئذان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الاستئذان من أجل البصر رواه البخاري وهذه غير واردة في المهاتفة لكن احذر الإفراط والمبالغة دفع لإذاء المهاتف ومن حوله وإزعاجهم وهذا من أساليب الإثقال والعنف وفعل الظلمة المروعين والبلاء في هذا قديم ومنه أن امرأة ذهبت إلى الإمام أحمد رحمه الله فدقت عليه الباب د ق ا شديدة فخرج وهو يقول هذا دق الشرط مستنكرا لهذا. وانظر إلى أدب الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ كانوا يقرعون أبواب النبي صلى الله عليه وسلم بالأضافير. رواه البخاري في الأدب المفرد والخطيب في جامعه وعنه القرطبي في تفسيره. ومثله في عصرنا المنبه الكهربائي على أبواب البيوت فتستعمل ل بلطف لابعنف وإطالة. مدة الاتصال، ومقياسها لكل م ق ا م مقال، ولكل مقال مقدار، فاحذر الثرثرة والإملال والإطالة والإثقال.